صلاة القيام عذابكم الله الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ليك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 عذاب أليم قالوا طائركم معكم أيذكّرتم بل أنتم قوم مسرفون الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتَّخَذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِهِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنَّ إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ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 الله اكبر الله أكبر عليكم الله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 آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العنون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم افلا يشكرون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 والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القليل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلس يسبحون وآية لهم أنا حملنا في الفلك المشحون وخلق لَهُم مِن أَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنَّ شَأْنُ أَرْقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ وَمَتَاعًا إلَّا حِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وَأَزْوَاجُهُمْ في ظلال على الْأَرَائِكِ متكئون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 وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا تَكُونُوا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون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 ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن لينظرة كان حيا ويحط القول على الكافرين. الله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 وخلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وبشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة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 أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ على أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بلى وَهُوَ الخلاق الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 اِذَا مِتْنَا وَالْقُمُورُ تُرَابًا وَغُبَارًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَيَغَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَوْمَ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون الله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 الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تلاصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون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 أيض مكنون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.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 وقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المخدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما قال هل أنتم مطلعون فطلع فرآه في سواء جحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعتبين إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين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 إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين الله أكبر الله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 تِه لِابْرَاهِيمَ اذ جاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَأَفْكًا الله تَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فنظر نظرة في النجوم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 وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربه بني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أنني أبحك قال يا بني إني أرى في المنام فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين ولاديناه أن يا إبراهيم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 كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه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 وإن لوطا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا وَإِنَّكُمْ وإنكم لتمرون عليهم نصبحين وبالليل أفلا تعقلون الله اكبر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 الصراط الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ الضالين آمين وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ بساهم فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسفحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبثناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يطقيم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 وَإِنَّهُمْ لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أَفَلَا تذكرون أَمْ لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا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 وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ان لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون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 السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.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 لَّلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَلَا تَوَلَّ وَلَا تَحِيلَنَّ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّذَكِّرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هذا ساحر كداد. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلِهَتِكُمْ إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا دلهم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أَمْ لَهُمْ ملك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا في الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ من الْأَحْزَابِ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وهل اتاك نبا الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة, ولي نعجة واحدة فقال أكفل وعذني وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ إِلَيَّ لَغَوِيٌّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَا الله أكبر الله اكبر <تصفيق> فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود اننا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصفنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فضفق مسح بالسوق والأعناق ولقد فتن سليمان ليمان والخيل على كرسيه جسدا ثم أناب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 ونين في الأصفاد هذا عضاؤنا فن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب الله, الله...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 عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مس الشَّيْطَانُ الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراد. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا, رَحْمَةً منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا فضرب به ولا تحنف إِنَّا وجدناه صابرا نعم العبد إِنَّهُ أواب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكرى الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار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 قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زابت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار الله أكبر الله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 إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من قيم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا استكبر وكان من الكافرين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 قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَتَّبِعُكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَدَاهُ Allah <laughs>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 خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك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 ولا تزر وازره وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور الله اكبر الله أكبر الله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 أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن اعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقوا، والذين جتنبوا الطاغوت أي يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشارة فبشّر عباده، فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيعتبرون أحسن هؤلاء الذين هداهم الله وأولئك لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي مثالي يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُبْلِي اللَّهُ فَمَا لَهُ منها